بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو قدم لكم يا رحمه الله تعالى باب الوكالة <تصفيق> الان انت عاوز تتجوز وانت برة العيلة خطبولة فبعثت توكيل رسمي لابوك يتولى العقد نيابه عنك صح ولا لا صح حصل خلاف بينك وبين الزوج قبل ما تجيء لك فتوكلت اباك في الطلاق احكم بركه جرام قصير وكده صح ولا ما صح اذا التوكيل في الزواج في عقد الطلاق في عقد الزواج وظيفتك عقد النكاح يصح وكلته في غير الشراء يصح طيب جات لك ذكات مال يعني بلغ مالك النصاب وجبت عليك الذكاهات اتصلت على اخيك فلان انا عليا ذكاهات بكده انا ابعت لك الفلوس طلعها توكلك في توذيع الذكاء صح ولا ما صح اذا الوكاله مثلا الحجه راحت السوق الجاره قالت يا ام فلان هات لنا معاك 2 كيلو من ده و2 كيلو من ده من كيلو من ده و2 كيلو ايه 2 يعني هم بعد ما اتكلموا شويه ايه رايك طب نجيب عنب طب نجيب نجيب كم كيلو 2 كيلو ولا نخليهم ثلاثه طب ما نجيب تفاح وخوخ قالت خلصت 2 كيلو متر و 2 كيلو متر ففاجئت بنت صغيره كده فخليتها راحت رجالتين خالها ان راحت الشغل قالت هات لك 2 كيلو متر و 2 كيلو متر حصل غنه فمثلا حد راح الشغل فالجره قالت لها هات 2 كيلو متر و 2 كيلو متر والثلاثه ايه الان الشرع بعتت معاها ذكر بطه ضيعه انا شحفن ولا لا في التوكيل في البيع والشراء والتوكيل في توزيع الصدقات والتوكيل في الطلاق والزواج الوكاله في الخصومه بتوكل محامي يكون وكيلا عنك في الخصومه يحصل لما يحصل كثيرا حاصل هذه كله من باب ايه الوكاله انت تحملت شهاده ويوم الشهاده في المحكمه انت تعبان فقلت لابنك روح يا ابني وكيلا عني في الشهادة إيشهد بن ياب عنه يصح لا يصح لا يصح دعوت شخصا إلى الإيمان نصراني مثلا فقال ابني يؤمن بن ياب عن الأسرة فصح الوكالة في الإيمان وفي الأيمان يروح يخلف نياب عن واحد تلص الشهادة ولا في الأيمان ولا في الإيمان واحد يوكل اخر في الوضوء يقول له فلان تطب وانا اصلي صحيح انت وكيل عني في الوضوء وانا اصلي فصح ما فصح الا شيء باطل اتفاقي قال العلماء يبطل التوكيل فيه وفي اشياء متفق على فصح التوكيل فيها كما سمعتم وفي اشياء اختلف العلماء في التوكيل فيها منها الحج والعمره فان العلماء متفقون على فصح التوكيل فيه على خلاف بينه الوكاله تقتضي ان في وكيل وموكل وموكل فيه هيتكلم ابن قدامه رحمه الله تعالى عن هذا العقد عقد الوكاله فاي تفضل اقرا ان قال رحمه الله تعالى وهي جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه جائزه في كل ما تجوز النيابه فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه اذا صح تصرفك في شيء جاز ان توكل غيرك للتصرف فيه هذه الخلاص قال وهي عقد جائز أول الباب قال إيه قال وهي جائزة وبعض السطر قال وهي عقد جائز يعني إيه وهي جائزة ثم بعد السطر قال وهي عقد جائز الحكم الأولاني وهي جائزة حكم تكليفي الاحكام التكليفيه الحرام والواجب والمباح والمكروه والمندوب والمكروه والمباح على خلاف من اهل العلم في ادخال مباح الاحكام التكليفيات الخمسه قوله وهي جائزة هذا الجواز المقصود به الجواز الذي هو من الاحكام التكليفيه يعني جائز شرعا يعني ليس تحراما يعني ليس ممنوعا شرعا لكن قوله بعد ذلك وهي عقد جائز هذا الذي يسموه فصول الفقه حكم وضعه فالجواز هنا ليس ما يقابل المحرم والممنوع وانما الجواز هنا مقابل اللزوم يعني ايه العلماء يقسمون العقود من حيث اللزوم وعدمه الى ثلاثه اقسام عقد لازم من الطرفين كالبيع اذا تم لازم من الطرفين يعني لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه الا برضا الاخر اشتريت منك ساعه وديتك الفلوس وانتهى المجلس فوجب البيع ولم يكن بيننا خيار شرط لم يكن بيننا خيار شرط اتفقنا تم البيع اصبح البيع لازم لا يجوز لي ان افسخ ولا يجوز لك ان تفسخ الا اذا رضيها كل واحد منا اما ان يستقل واحد بالفعل لا يجوز فالبيع عقد لازم اذا تم يقابل ذلك العقود الجائزه كعقد الوديعة او العاريه استعرت منك سيارتك مشوار قلت لك انا عاوزها بس مشوار ثلاث ايام بعد ما خدتها بنص ساعه رجعت ايه يجوز لي ولا لا يجوز يجوز انا بعد نص ساعه قلت معلش يا فلان عاوز العربيه يجوز ولا ما يجوز يجوز فهو عقد جائز من الطرفين الجواز هنا معناه ايه معناه انه يجوز لكل طرف ان يفسخ بلا رضا الاخر اذا فإن الجواز المقصود هنا فالجواز هنا في مقابله اللزوم فالشركه عقد الوكاله عقد جائز انا وكلت مثلا استاذ شحاته في الخصوبه قال لي اعمل توكيل في الشراء العقاري وهكذا اتصلت عليه بعد ساعه قلت له معلش الغي التوكيل اتفقت ليه ولا لاك يحق؟, يحق هو اتصل بعد نص ساعه قال لي معلش اني رفضت التوكيل يحق ولا هب عقد جائز اذا يجوز لكل طرف من الطرفين ان هذا معنى قوله وهي عقد جائز هذه المساله هل هي مجمعا عليها ام كان خلاف جواز عقد الوكاله يعني ان يعطى لكل احد من الطرفين الفخ دون رضا الاخر هذا قول جماهير اهل العلم خلافا لبعض المالكيه لكن ذلك مشروط بعدم الضرر يعني ان ترتب على فتح ضرر فانه لا يجوز مش لا يجوز لان عقد لازم لا يجوز للحصول الضرر اما انها في الاصل هي عقد لا فيكون عدم الزواج لطارئ فيكون من الممنوع لغيره لا لا لذاته ها اه عقد جائله واقع يعني وانا عقد جائله واقع واقع يقول, يقول اه بقى يتبعون بقى يتبعون اه, أه. لا ضررا ولا ضرار قال وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما انا بعت لك سياره وتم البيع حد مننا مات يبطل عقد البيع طيب لا طب لازم طيب يبطل بنوط كل واحد منهم اتفاقا فاذا مات المحامي الموكل او مات الوكيل بطل طيب قال وفسخه لها تقدم الكلام على الفسخ وجنونه جنون احد الطرفين قوله كل واحد منهم وفسخه لها يعني فسخ اي واحد منهم وجنونه جنون واحد من الطرفين بعدكاد يكون مجمع عليه على تفاصيل عند اهل تحد الجنون الذي يكون به السفح قال والحجر عليه والحجر عليه لسفه يعني تطقن بالحجر عليه لسفه خلي بالك الحجر اللي تقدم معنا كان حجر بسبب الفلس ولا بسبب السفح بسبب السفح سليم التصرف لكن حصلت له مصيبة فجعلت زيونه أكثر من مال لكن السفيه تصرفه خطأ في قصور في تصرفه ولا يشد الضرورة أن يكون فقيرا قد يكون ملياردير ويحجر عليه لسفح حاصل ولا مش حاصل حاصل حصل له حادث تكل بسببه عقله فد وقع المشاكل تقدم في السن حتى صار خريفا كفصل في التصرف فالمصلحه تقتضي ان يحجر عليه بسبب جهله لا يخطر ببالك انه اصبح خطير لا فلوسه موجوده فالذي حجر عليه لفسقه ممنوع من التصرف لكن اللي حجر عليه فلا غير ممنوع من التصرف مثلا انت وكلت محامي في الخصومه عنك فافعل هل فلته يمنع من التصرف لا كان هنا ففي فرق بين الحجر اللي تفى والحجر اللي فلت الاحكام تختلف طيب عاوزين الخلاصه بتركيز الحجر لتفه تبطل به الوكاله تفرض المحامي حجر عليه التفاه تبطل وكاله لا تبطل تبطل لانه يتعلق بالتصرف بالتصرف الحجر اللي فسهم تابطل به الوكاله لان الحجر اللي فسهم في الحقيقه منع من التصرف مطلقا مطلقا يعني سواء كان الوكيل ولا الموكل فالوكيل اصبح سفيه او الموكل اصبح سفيه بطلت الوكاله طيب اما الحجر اللي فسهم يبقى اذا كان الوكيل سفيه انه الموكل سفيه اذا طرا التزع بين الطرفين خلاص اما كان ان كان الحجر لثلث فان كان لثلث الوكيل فلا طبط الان انت وكلت واحد في الخصومه كما قلنا فاغله الوكيل شيء اشكال تصرف في اللي ما فيش ادنى مشكله واستمر فقط حتى في التصرفات المالية لأنه لا يتصرف في ماله وإنه ما تصرف في ماله طيب إن كان لثلث الوكيل فلا تبطل لأن الحجر لثلث يمنعه من التصرف في ماله لا في مال غيره ناضح أما إن كان لثلث الموكل مضف الموكل اللي هو الاصيل ناظر ان كانت الوكاله باعيان المال بطلت وان كانت في الخصومه او شراء الذمه او الطلاق او الخنع فالوكاله بحالها الان اذا انا كنت موكله يبيع سيارتي ثم اصبحت مفلسا وكلته في عين مالي اصبحت مفلسا عين المال تعلق به حق الغرماء فتبطل الوكاله في حق الوكيل بثلت الموكل اذا كان الوكيل موكلا في التصرف في اعيان المال اما اذا كان موكلا في تصرف اخر كطلاق او او افلست انا طب كان لو كان وكيل عني في شراء الذمه في عقد السلم فيتصرف في ذمتي لا في عين مالي وحجر علي لفلسه الوكاله على حالها طيب هذه المساله فيها كلام كثير بين اهل العلم هذه خلاصه ده كان المقصود به البيع علشان ما يصرفش مصاريف كتير في نقل الملكيه والتخفير فهو بينزل من خلال البيع كتابلك لكن يبقى النظر الى النظامية الجهات النظاميه جهات النظاميه هل بتعتبره ولا لا تعتبره اه اه لو رجل مال اه, آه. فينظر الى الجهات النظاميه لانه هذه من الحيل التي قد تتضمن ضررا اذا كانت الانظمه منعدله فانبغي مراعاه طيب قال رحمه الله فابطل بموتي كل العقد لا اذا كان الموكل وكلك في شراء في الذمه جيد يعني قال لك تعقد بالنيابه عني عقد سلم انت لأن لا تتصرف في اعياننا لا انما تصرف في الغمه جيد فانت لما تكون وكيل عني في عقد السلم واصبحت انا مفلسا الوكاله لا تسقط لان الفلس حجر على المال الموجود الذي تعلق به حقوق الغرماء اما ما كان في الذمه كالديون المؤجله فلا يمنع التصرف فيه ومثله لذلك بعقد السلم اقول كلام طويل بين الفقهاء في هذه النقطه لكن هذه خلاصه المساله باختصار ولعل تاتي فرصه لاحقتا ان شاء الله بسط اكثر ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه قال وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالْمُسَاقَاتُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْجَعَالَةُ وَالْمُسَابَقَةُ هذه كلها عقود ستأتي يقصد بقوله كذلك يعني كذلك في كونها عقود جائزة وليست لازمة وسأتأتي إن شاء الله كل هذه العقود قال وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا تَنَا وَلَهُ الْإِذْنُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا وضح الحق قال وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن ما عدم من إذن الجماهير يمنعون من ذلك على أيضا تفاصيل بينهم باع من نفسه مثلا أنت وكلته بالبيع بيع سيارة فباعها لنفسه أو وكلته بالشراء فاشترى لك من نفسه كتب شري سياره وهو عنده السياره فاشراها لك من ماله اشترى يعني من نفسه هل يجوز ذلك او لا يجوز ان كنت قد اذنت له جائز بلا اشكار لكن ما عدم الاذن الجماهير يمنع هنا لان الاصل يقصد ان الاصل العرفي انك اذا وكلت شخصا في توزيع مثلا مال الزكاه الاصل انه لا ياخذ منها لأنه وكيل عنك في التوزيع فالأصم لا يأخذ كذلك وكلته في البيع فالأصم يبيع لغيره وكلته في الشراء فالأصم يشتري من غيره لأن شراءه من نفسه أو بعين نفسه تهمى له تهمى له بعض أهل علم قال إنه اشترى بسعر السوق أو أكثر جاز المهم خلاف لكن الخلاصة, الخلاصة أن إن آذن لك في الشراء من نفسك أو البيع لنفسك جاز وإذا لم يأذن فلا يجوز عند جماهير أهلي دفعا التهمة عن نفسك وخشف المحابة اه هو اي تصرف لمصلحة المال جائز انت قد تحتاج انك تفك علشان توزع يعني قد يأتيك زكاة مياك فانت رأيت ان فلان يتحق اي شديد وفلان يتحق ثلاثين ففكيت من اجل مصلحة المال اي شديد الواحد احتياط يعني بعض اهل العلم يشدد جدا في الامانات وهذه الاموال لان بعض الناس هذا موجود والواحد يعيشه من بعض الناس يعمل الى افضل ماله تشوف احسن العشرات واحسن المئات واحسن الميات ويطيبها يعني قبل يومين واحد قال انا وكلتك هذه الذكاء تخرجها وطمن احنا مطيبين الفلوس معطينها هو كله قصده ان نفس المال يخرج لو قصده احتمالك فالاثنين يحققوا مقلاه اذا اعطيت ما لتخرجه عفوا تخرجه كما اعطيته الا ان يكون في مصلحه ترجع الى نفس موكله فيه كان يكون فقره مثلا بدك ميات او مئات من الجديده وانت شايف انه في مجموعه تستحق 20 و30 فيكك هذه المصلحه اما ما عدا ذلك فالافضل انك بابا له المشدد كذلك جدا هو هو يريد ان يطوره في هذا صحيح ما هو يقصده يقصد ان يطيب صداقته هذا يقصده وهو مقصود محمود ليس مذموما ايه وهو ما اعطاك الا ثقتي فيك فانت مكانه هو لو تصرف فات سيفعل سيخرجها مطيره معروف ان الوكيل يقوم مقام الاصلي فالانسان يراعي هذه الاشياء جدا والتصرف للغير على مقتضى المصلحه اما تصرفه لنفس على التشهي طلع طلعت في سجلاتها بقى انت حر لكن الغير الواحد يحط يحط طالما المصلحه طالما يعني هو لا يضمن الامين لا يضمن الا اذا تعدى او افرط مر مع على ضابط الامين وغيره في يد الوكاء ويد الامان ويد يد الامانه وادي الضمان فمن كان يتصرف في المال نيابه عن المالك فهو امين واختبالك قدم معنا ضابط هذه اليد الوكاء يد الضمان ويد الامان طيب نمشي شويه قال وان اشترى لانثان ما لم ياذن له فيه فاجازه جاز والا لازم من اشتراه تقدم معنا مساله التصرف الفضولي والا لازم من اشتراه فالاجازه جاز والا يلزمه هو طيب قال والوكيل امين اتفاق ابن اهل الفقهاء الوكيل امين سواء كان وكيل متبرع او وكيل باجره يعني لو قال لك خد وزع الزكاه دي قلت انا لو وزعها الا باجرها اعطني اجرتي اخذ من ماله جنيه ليست من الذكاه من مالك اجره على التوزيع ايضا انت امين فالوكيل كيف سواء كان متبرع او كان باجره فهو امين كل من الوكيل امين يترتب عليه احكام ما الاحكام التي تترتب على كون الوكيل امينا ذكرها قال لا ضمان عليه فيما يكلف اذا لم يتعدى فهذا مترتب على كونه امينا قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي هذا مرتب على على كونه امينا لو قال انا رديت لك الفلوس او رديت لك مثلا كان في شيء في الوكاله يقتضي ان يكون معك شيء من اعيان ماله فرديته او وكلك في تحصيل ديون احتوالك فانت قوفها ورديتها ثم حصل تنازل رديت ولا ما رديت فالقول قول الامين ومعروف من القاعده في الفقه ما كان القول قوله فانما يكون قوله مع يمينه مع يمينه فالرد والثلف ونفي التعدي طيب طبعا هذا كله الا بينه اما اذا كان في بينه في احد الطرفين فيحكم بالبينه اما ما عدم وجود البينه فالقول قول الوكيل قال واذا قضى الدين بغير بينه ضمن الا ان يقضيه بحضره الموكل انت هو وكيل عنك في اشياء ومن ضمنها قضاء الديون فانت قيدن قضيته عن الموكل بغير بينه ثم انكر من اخذ الدين قال ما خدتش فانت ضامن هنا لان هذا تفريط وقلنا انه يضمن اذا فكون يقضي بلا بينه هذا تفريط يجعله يضمن الا ان يقضيه بحضره الموكل لان تفروه في حضره الموكل اقرار له للقضاء بغير بينه فهذا التفريط فيه ليس من جهه الوكيل قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره يعني باجره وبغير اجره ثم ذكر مساله مهمه في اخر الباب اجعلوها بحثا اجعلوها بحثا ازاي يقول ولو قال بع هذا ب10 فما زاد فلك صحه الان انت قلت له ان وكيل بوجره قال لك خلاص العربيه ديت انت وكيل عني فيها انت مثلا بره وكيل فلان يبيع لك عربيه او يبيع لك قطعه ارض وصلنا عاوز وكيله قل لك خلاص بيع العربية أو بيع الأرض بيع من خمسين ألف وإزيادة عن خمسين ألف لك الآن إزيادة عن خمسين ألف معلومة ولا مجهولة؟, مجهولة والأصل في الأجرة أن تكون معلومة ولذلك أنا عاوز لأحد الأخوة يبحث هذه المسألة في كتب أهل العلم هل هذه الصورة جائزة باتفاق ولا جائزة برجحان ولا هذا القول المرجوح راضح؟ طيب ندخل في باب الشركة نجردها كده زر سريع معلش احنا بنمشي بسرعة حتى ننهي ما وعدنا بانهائه من الكتاب الاصل الفضولي ما كانش موكل في التصرف اصلا لكن هذا موكل في الشراء وكله بشراء مثلا سياره كيوتة اشترى سياره مثلا مجيد جيد فهو موكل في الشراء في الجمله لكن اشترى له شيئا لم يذل له فيه بذلك اما الاول لا في فرق فهو وكيل عنه بالشراء لكن اشترى شيئا لم يأذن له فيه فكلامي في تصرف الفضولي يعني اردك لتسهم عصول المسألة هناك لكن الصورة هنا نوكله في الشراء فاشترى له شيئا غير الشيء الذي نله في شراء طبح كلامي فهم موكل في الشراء في الجملة قال باب الشريكة الشركه العلماء يقسموها الى قسمين خلي بالك رجل يملك 10 افدنه ما اصبحت ال10 افدنه شركه اصبح الورثه شركاء في ال10 افدنه ولا لا اصبح, أصبح شركاء قبل موت الرجل كان في احد شريك في هذه ال10 افدنه اصبحوا شركاء في العشره ابناء لنوته تسمى شركه املاك خذ صوره اخرى نفس الورثه كثر مالهم فاتفقوا على ان يكونوا شركاء في شركه تجاريه كل واحد يجيب جزء من راس المال فيديروا الشركه دي اسمها شركه عقود من قدام هنا رحمه الله تعالى لما يتكلم على شركه الاملاك ولما يتكلم على شركه العقود التي هي اجتماع في تصرف اتفقوا على عقد بمقتضى هذا العقد اشتركوا في التصرف الاجتماع في التصرف قسمه اربعه اقسام رحمه الله تعالى قبل هذه الاربعه اقسام خلي بالك شركه العقود قد تكون في الاموال وقد تكون في الاعمال وقد تكون شركه وجوه ازاي بتشوف على جنطرة حمامة بعض الناس واكفين معاهم الأجنة والشكوش ومعاها الكوريك ثلاثة أربع شباب قالوا يلا نترذب تعال يا فلان انت هتشكوش وانا اجيب والنجاف نتقبل الأعمال من من يأتينا احنا الثلاثة شركة جلنا واحد عاوز ينزل العربية الزلطن هزينها سوا جلنا واحد عاوز يطلع عربية رمون ونطلعها سوا دي موجود ومش موجود لهم راس من؟ لهم ش راس من يتقبل الأعمال بلأ. ثم يخرجون سويا في هذا يخرجون سويا في هذا العمل باسمه شركة أعمال قال العلماء أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا من العمل وتكون الأجرة بينهم زي بن نيين وزي آآ آآ اللي بيشتغلوا في, في, في لما الخردة أو نحو ذلك لولاة الأنفار اه لولاة الأنفار اه لولاة الأنفار لما يكون فيها شورى كام التنين الثلاثة يستفقوا على تقبل العمل والوزاة وتكون بينهم فيما شركة ايه أعمال, أعمال. النوع الثاني شركه الاموال قال العلماء عقد بين اثنين تاجر على ان يستجر في راس مال لهم ويكون الربح بنسبه معلومه بينهما بيشاركوا في الربح يقسموا الربح كان كده يقسموا الاجره او خلاص ما لهمش راس مال اصلا يبقى لك شغال ايه بعرمه انا ده موجود في السوق ولا لا موجود شركة وجوه بعض أهل علمه يسمى شركة المثاليث أنى وانت نعم نعم، أنه راسمك مفيش لكن لما وجه عند الناس يقبلون ويقبلوك ويهتقون في ويهتقون فيك تجار يهتقون فينا فاتفقت أن وانت تكون شركاء بالوجاهة أنت لك وجهة عند تجار الأسمنت وانت لي وجهة عند تجار الأقمشة أنت لك وجهة عند تجار السمك مثلاً وليا تجار وجهة أنت لك وجهة عند الناس وليه وجهة عند الناس تعال نشتركه بوجهتنا أنا وأنت نطلع نجي نشتري نسيئة نشتري بالأجل هيدونا بالثقة والبيع والربح بيننا على قدر ما نضمنه من المال يعني زي كنا هنشتري نسيئة بعشرة آلاف من تضام الخمسة ونضام الخمسة يبالربح بيننا ايه بالنص الاولانيين على قدر رأس المال او حسب الاتفاق لكن ده على قدر ما يضمنه من المال واضح ولا مش واضح؟ مؤلف كتاب رسائله ان اهل العلم يختلفون في مثل هذه المسائل احيانا الاتفاق يعتبروه باطل واحيانا الاتفاق يعتبروه صحيح بس احنا بنتكلم بصوره عامه فقط الان عاوزين بس ناخد فيها رص تصور عشان تعرف الباب بيتكلم عن ايه والفقه بعد ذلك اخواني الكرام ينمو يعني لا تتصور ان كل كل ما ذكر في الوكاله هذه كل مساله هذا مختصر انت بس تفهم اصوله بعد ذلك تقرا في اوسع تقرا الشرح لانك لك شروط تحت وقيود وتعليلات وروايات ثم ينمو معك الفقه شيئا فشيئا الفقه من اوسع العلوم فان يحصل فيه ذكرنا في كتاب التوحيد في مساله تقسيم الاشياء الى اربعه اقسام من حيث تعلق الاراده اراده الله جل بها ذكرنا ان الطاعه والمعصيه مما تتعلق به الاراده فعلا وتركا او امرا ونهيا خلوا المعصيه خلوا كفر الكفر يعني هذه العباره احذفها من عندك من التسجيل احذفها من المكتوب فالاصل ان كفر الكافر ليس مرادا شرعا فان وقع فانما وقع بالاراده الكونيه اولا ثانيا الدعاء يعني الدعاء يعني من ذكرني يدعي لي ان في امري شغلوني جدا الدعاء ولا حول ولا قوه الا بالله طيب هذا راح ينون الله باب الشركه وهي على اربعه اضرب شركه العنان وهي ان يشارك بما ليهما وبدنيهما يبقى هم اللي هيديروا العمل بنفسهم ويكون في مال يبقى في مال واداره للمال هم اللي يديروها ولذلك سميت شركه هنا لها احكام وشروط ذكرها تحت خلينا في المثل قال وشركه الوجوه كل هذه شركه العقود ابن قدامه في هذا المثل لم يذكر شركه الاملاك قال وشركة الوجوه سميت شركة العنان انتعرف عنان الفرس بيكون ان احادي طرف وان احادي طرف بيكون متساويين تماما فانتو الاثنين لقراس مال واثنين شغالين فبينكم نوع من المساواة قال وشركة الوجوه وهي ان يشترك فيما يشتريان بجاههما زي ما قلت لك من هم شمال ورح ان يشتروا نسيء او يبيعوا بعد ان يسدوا فكان له ربح كان ربح بينهما قال والمضاربه يبقى لاحظ الشركه الاولى في راس مال وشغل العمل وراس المال منهم اثنين او اكثر وشركه الوجوه ذكرناها والمضاربه وهي ان يدفع احدهما الى الاخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه انت مش فاضي او ما عندكش خبره وهو فاضي وعنده خبره فديته مالك يشغله فدي اسمها مضاربه اشتركان في الربح قال وشركه الابدان وهي ان يشترك فيما يكتفيان بابدانهما اللي سمى سمها بعض احنا مشاركه ايه الاعمال من المباح اما بالصناعه او الاحتشاش او الاستياد يعني مثلا اثنين فتحوا ورشه نجاره مثلا شركة يتقبلان العمل اللي يجيوهم أي مدولة يجيهم والأجرة بينهما ممكن واحد يشتغل أكتر ممكن واحد يأي يوم واحد يأي يومين واحد يكون كسول اختبالك هل هذا اعتبار ولا ليس هذا اعتبار كلام بينهل العلم الشاهد ان هذه الشركة موجودة الآن ومنتشرة او احتشاشة اللي بيطلعوا يلم وخردها مع بعض واحد يقول العربي يطلع على نفت جلالة واحد يقول يطلع على نفت كفر الرؤوس ولمه ولك اللي جيهم لموا نبيعه ونكتب او اصطياد او نحوه كما روى عن عبد الله المسعود انه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باثيرين ولم اتي انا وعمار بشيء صاروا هم الثلاثه شركاء فين في الاثنين حتى لو الاثنين ظلم جوش سعد نفقص بطل أول مواما بساعة من السنة لله طيب تقدم, التقسي... تقدم ذكر التقسيم ثم قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه لأن الحق لهما له أو لهم فإن كان رأس المال منصفة واتفقت من الربح ربع ثلاثة ربع لا حرج فإن كان رأس المال منصفة اذا في تقبل الاعمال واحد قال لي كلتم تلك الثلتين وترابطتم على ذلك لا حرجن في الحق وانه اعدل الاقوال في كل انواع الشركات ان شاء الله تعالى قال والوضيعه على قدر المال الربح على ما شرطاه الوضيعه على قدر المال الوضيعه اللي هي الخسران يعني نقص راس المال نقص راس المال اصبحت في خساره تكون الخساره على قدر راس المال انت مشترك ب 10 وهو ب 20 يبقى الخساره عليك كتلت ثلث وعليه ثلثين قال ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينه ولا ربح شيء معين لا يجوز ان يجعل لاحدما دراهم معينه من نفس القدر نقول يا فلان احنا شركاء وانيليه كل شهر مكين جنيه ما ليش دعوه بخسارة ولا مكسر غلط قولي احنا شركاء قولي اخر السنة خمس سلاف وما ليش دعوه غلط وانهم يكون بنسبة مشاعة عشرة في المية خمسين في المية ثلاثين في المية لكنه يحدد حد معين بهذا السورة طيب خلي خلي الان الاسئلة معلش الان الكلام تشترك اي طول قال ولا ربح شيء معين فرضنا ان انتم فتحتم محلين محل قماش مثلا ومحل احذيه فواحد قال انا لي ربح محل القماش وانت لك ربح محل الاحذيه غلط لا يجوز حتى لو حتى لو وفق الى ذلك مذكوره في الشرح قال والحكم في المساقات والمزارعه كذلك فبات المساقى والمزارعه فلو مثلا تزرعه العشره افدنا فقال انت لك نصف الارض الاعلى وانا لي نصف الادنى غلط وانما لك نص مما يخرج مشاع طيب والتجبر الوضيعة من الربح تجبر الوضيعة من الربح في حالة تنوع المتجر فيه او تنوع المحلات محل خسر خسر ومحل كسب تجبر الخساره من الربح هذا واضح قال وليس لاحدهما البيع نفيئه ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر ما كنا في اليوم؟ هذا القتل؟ ننتقى إن شاء الله الأحد